ذكر الاثراء والمهراد يذكرون العالم الاسلامي بهذا النشيد البارئ في رمضان وفي إحدى لياليه العطرة المباركة يحلو لهؤلاء الأشبال أن ينشدوا نشيدهم في رمضان. العاطره من هؤلاء الفتيان الى حبيبهم محمد صلى الله عليه vabattu kalbi you <laughs> want شوقي والحوم بـ دربي افرضت وجودا من yen buu hayri bi menil صدريك بحر النور في صدريك بحر هائج دري تبع بحر انا في رحاب الله طائر مناتني المشاعر النور في صدري كبحر النور في صدري كبحر هائجي الله بابا يا نور جوا انت ان اللي السيد الجميلة شداء ساحر خالد للثالفين درب الهدى ولكن أطربها توحيد <تصفيق> رب أطرب السفر السيد الجميلة شداء ساحر خالد للثالثين درب الكبار ولكن أقربها توحيد <تصفيق> ربي أقربه تغ. I'm not Gel bay, Bombe to ya وحين غاب المسلم عن مسح الحياة صد الوجود كله وتار يبحث عنه بشوق وحنان فمتى ستعود مسودا بأكاليل الغار يا يا باقي I don't البشر والإيمان، وظلمة بالآمن والبشر والإيمان يذهب. وتمال أو منصب أو نساء، وهم يتمتعون بهذه الأشياء. أما أنت، فما حياتك؟ لا تسألوني عن حياتي، بل لأسرار الحياة. لا تسألوني عن حياتي. باني أسرار الحياة لا تعلوني عن حياتي باني أسرار الحياة هي من حادٍ هي محنة هي من حادٍ هي محنة هي عالمٌ من هم نيتي قبض مالٍ will okay. be of be يا قد بعتها لله قد بعتها لله قد بعتها لله ثم مضيت في رب البدات عياتك سعيدة وجميلة أيها المسك ولكنك لا تملك شيئا وإلا تقل لي ماذا تملك الدين لنا والحق لنا والعادل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا لنا والكل لنا لنا والحق لنا Kevni lene otane جميع الكون لنا وطنا وحى المسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله في الأرض معابدها والبيت الأول كعبتنا والبيت الأول كعبتنا دين لنا يا الكون لنا عطانا حل السلام لنا ديمنا وجميع الكون لنا عطانا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكننا عددنا الروح له all okay. دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا احل الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا احل الاسلام لنا دينا وجميع سيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنه عددنا الروح له سكنه قوله لسماء الكون لقد قوّلنا النجم بركاته قوله لسماء الكون لقد النجم لقد حولنا النجم بيرقتنا قولوا لسمائ الكون لقد حولنا النجم بيرقتنا وأذان المسلم كان له بالغرب صادن من وأذان المسلم كان له بالغرب من لنتنا. أبدي من هبنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطننا أضحى الإسلام لنا دينا جميع الكون لنا وطن تصعيد الله لنا نور قد الروح له تكنا, عددنا الروح له تكنا راغب الايمان ودحته في ارض كرو ما دمنا راغب جميع الكون لنا وطنًا وحل الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنًا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له تكنا، عددنا الروح له تكنا، ومحمد كان أميراً يقود الفوز لنصر الطبا ومعمد كان امير الراتب يقود الفوز يا كان الذي ارتبط يقود الفود الفود لنصرتنا انك ما محمد النادي وكل امالنا البطنا انك ما محمد النادي محمد Natum Muhammed el-Hadi, جميع الكون لنا وطنا فليسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد